وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وأما من داخلا واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا لاخره والاولى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 نعمت تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.